A'ubbad المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماته فما هذا الإله A'ubbad المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه <تصفيق> اذا مات الاله بصنعه قوم اماته فما هذا الاله اذا مات الاله بصنعه قوم اماته فما هذا الاله وهل الارض هما Få bussra om egen ån alurzah, och om sakta de som följer i honom. Få bussra om egen ån alurzah, och om Måsägarna, låt mig höra vad du har att säga. Det är inte och allt det som finns är för dem, som وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوا تحت التراب وقد علاه او المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماته فما هذا الإله إذا مات الإله بصنع قوم أماته فما هذا الإله وَهَلْ خَلَتِ الْعَوَالُمِ مِنْ إِلَهٍ يُدَبِّرُهَا وَقَدْ سُمِرَتْ يَدَاهُ وَكَيْفَ تَخَلَّتِ الْأَمْلَاكُ عَنْهُ Bina assurihim och skadde sämre bukar Och hur skadde sämre bukar Bina assurihim och skadde sämre bukar Arbada om han är en av dem, så är han en av dem. Om han وكيف طاقت الخشبات حملا إله الحق مشدودا قفاه وكيف دن الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أداه وكيف يدن الحديد اليه حتا يخالطه ويلحقه ادناه اعبد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه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 إذا مات الإله بصنع قوم أماته فما هذا الإله وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه وهل عاد المسيح إلى خياط أم المحي له رب سواه عباد المسيح لنا سؤال نريد جواب من من وراه اذا مات الاله بصنعه قوم اماتوه فما هذا الاله اذا مات الاله بصنعه قوم اماتوه فما هذا الاله ويا عجبا لقبر ضمرا Og jag har fått mina barn, som har fått honom. Jag har fått honom nio år från måneder, med en sköld som är لنا سؤال نريد جوابه ممن وراه إذا ما تال إله بصنع قوم أما توم فما هذا الإله إذا ما تال إله بصنع قوم أما فما هذا الإله vad jag kallar för en ضعيفا فاتحا للثديفاه وياكل ثم يشرب ثم ياتي بلازم ذاك هل هذا إله وياكل ثم يشرب ثم ياتي بلازم ذاك هل هذا إله أعباد المسيح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 Ta'ala Allah عن ifk النصارى så önskar de alla vad de vill. Alla är på väg att göra något för att få några. Alla är på بعد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن ورآه اذا مات الاله بصنع قوم اماته فما هذا الإله إذا مات الإله بصنع قوم أماته فما هذا الإله وهل تقضي العقول بغيرك آسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه إذا ركب الإله علي كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حاق فدسه لا تبسه إذا تراه يهان عليه رب الخير وتعبده فإنك من عداه يهان عليه رب الخلق طورا وتعبده فإنك من عداه أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماته فما هذا الإله إِذَا مَاتَ الْإِلَهُ بِصُنْعِ قَوْمٍ أَمَاتُهُ فَمَا هَذَا الْإِلَهُ فَإِنْ عَظَّمْتَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ قَدْ حَوَى رَبَّ الْعِبَادِ وَقَدْ عَلَاهُ وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه وقد فقد الصليب في راينا له شكلا تذكرنا سناه او بعد المسيح لنا سؤال nulidu jawabu mman warahu idama ta alillahu bi sungha qoomin amatu mu fmaa hadalillahu idama ta alillahu فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق هذا بداية وهذا منتهاه فيا عبد المسيح آثق فذا بدايته وهذا منتهاه فيا عبد المسيح آثق فذا بدايته وهذا منتهاه بعد المسيح لنا سران نريد جوابه ممن وعاهه إذا مات الإله بصنع قوم أم ماتوا فما هذا الإله إذا مات الإله بصنع قوم أم ماتوا فما هذا الإله أعبد المسيح لن أسؤاله نُلِيدُ جَوَابَهُ مِمَّنْ وَعَاهُ إِذَا مَا تَلَالَاهُ بِصُنْعِ قَوْمٍ أَمَا تُمُ فَمَا هَذَا الْإِلَاهُ إِذَا مَا تَلَالَاهُ بِصُنْعِ قَوْمٍ أَمَا تُمُ فَمَا هَذَا الْإِلَاهُ أعبد المسيح لنا سؤاله نريد جوابه من من وعاهه إذا مات الإله بصنع قوم أما تف ما هذا الإله؟ If the God is dead with a